الحاجز الأول تعتبر مهارات حل المشكلات كما يشير إليها اسمها عن القدرة على إيجاد الحلول الفعالة لمختلف المشكلات التي تواجهنا في الحياة العملية والخاصة وفي الوقت المناسب الذي يضمن تفادي الخسائر أو تقليلها قدر الإمكان عزيزي التلميذ الموهوب استعد واركب حصانك الأصيل وأجب عن الأسئلة لتتمكن من اجتياز الحواجز